بسم الله الرحمن الرحيم حامد تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأنجيل مسمى والذين كفروا عن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 من إن كنتم صادقين، ومن أضل من معي من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهو مع دعائهم غافلون. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ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 مستقامون فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.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 أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما يعملون ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي أفل لكما أتعداني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 تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم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 بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يكترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّهُ إِلَى قَوْمِهِ مُنذِرًا قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ استقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به او فلكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه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 وعلى كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل